بسم الله ما هو المبني نعم حسن هو الذي يلزم طريقة واحدة في الاستعمال ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه إلى كم أقسام ينقسم إلى أربع أقسام نعم مبني على الكسر ومبني على وعلى الضم وعلى الفتح وعلى السكون. أحسنت. فما هو الأصل في البناء؟ البناء على السكون. طيب المبني على الكسر إلى كم قسمين قسم؟ محمد إلى قسمين. ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه كما سيأتيه؟ فما هو المتفق على عليه هؤلاء المتفق على بنائه على الكسر فإن جميع العرب يقسرون آخره جميع الأحوال فإن أحوال العربية قال رحمه الله تقدم معنا أن المبنى على الكسر ينقسم إلى اسمين قسم متفق على بنائه على الكسر لا يختلف فيه أحد من العرب وقسم فيه خلاف أخذنا المتفق على بنائه على الكسر هؤلاء لم يختلف أحد من العرب في بنائه على الكسر في جميع الأحوال وهذا القسم الثاني من أقسام المبني على الكسر قال رحمه الله وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة هذا القسم الثاني وهما كان من باب حذامي وقطامي أي ما كان على فعالي فهذا فيه خلاف عند العرب فمنهم من يبنيه, يبنيه ومنهم من يعربه منهم من يبنيه ومنهم من يعربه كما سيأتيه وبعضهم يبنيه في بعض الأحوال العربية ويعربه في البعض الأخرى وهذا كله سيأتي إن شاء الله الحاصل أن هذا القسم فيه خلاف من المبني على الكسر وهو حذامي وقطامي ونحو حذامي وقطامي مما كان على وزنهما من الأعلام المؤنثة بهذا القيد. وأما إذا كانت مذكرة فهذه تخرج عن هذا الباب وتعرب ولا تبنى حذامي لو سميت به مذكرا لا يكن من هذا الباب لأن المصنف يقول من الأعلام المؤنثة وأما إذا سميت به مذكرا حذامي قطامي فهذا ليس من هذا الباب فلم يبنى إذا سمي به مذكر ما كان على فعاله فعلى هذا من سمى رجلا حذامي فإنه يعربه ولا يبنيه وإنما ما كان من العلام المؤنثة حذامي وغطامي وما كان من بابه على أي على وزنهما فهذا قيد من أجل إخراج ما سمي به من العلام المذكرة التي على هذا الوزن سوى سميت حذامي أو قطامي رجلا فإنه يعرب ولا يبنى قال ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعالي وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك هكذا أمسي فيه خلاف هذا قسم مختلف فيه حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة لآتي التي على وزن فعالي يأتي الكلام عليها وهكذا أمس أيضا فيه خلاف عند العرب فمنهم من يعربه ومنهم من يبنيه على الخسر والمقصود بأمس هنا ليس عن الإطلاق إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك أي إذا أردت به معينا وما إذا أردت به أمس من الأموس فهذا لا يبنى بل يعرب بل يعرب صمت أمسي أي من الأموس أو صمت أمسا صمت أمسا أي من الأموس فهذا يعرب ولا يبنى وإنما المقصود أمس معين الذي أريد به يوم اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه تقول صمت أمسي ضربت زيدا أمسي أي قبل هذا اليوم الذي أنا فيه ضربته ضربته أي تريد بأمس أمس معين ولم تقصد به التنكير بل قصدت به التعين على أنه اليوم الذي قبل يومه فهذا الذي يبنى أما إذا قصدت أمس من الأموس فإنه يعرب ولا يبنى فتقول صمت أمس ضربت محمدا أمس صمت أمس ضربت محمدا أمس أي أمس من الأموس الماضية المتقدمة ولكن تبني على الكسر إذا أردت به يوما معينا كان تريد به اليوم الذي قبل يومك اليوم الذي قبل يومكم معين فإنك في هذا الحال تبنيه على الكسر أو تبنيه على الكسر هذا واضح في أمسي وسيأتي الكلام عليه فحاصل هذا الكلام المتقدم أن باب حذامي وفعالي من العلامة مؤنثة هذا مختلف في بنائه وإعرابه وهكذا أيضا من المختلف فيه من المبنى على الفسر أمسي هذا أيضا مختلف في بنائه وإعرابه كما سيأتي ولكن أمسي هذا مقيد بقيد المختلف فيه إذا أردت به معينا أردت به اليوم الذي قبل يوم تقين أردت به أمسي معينا فهذا الذي فيه خلاف وأما الذي قصد به التنكير هذا ما فيه أحد يختن في عرابه ولا يبنى هذا لا يبنى فتقول مثلا صمت أمسا أي من الأموسة هذا الكلام ليس عليه وإنما الكلام على أمس الذي هو معين تريد به يوما قبل يومك أو تريد به اليوم الذي قبل يومك هذا الذي اختلف فيه العرب وأما ما كان منكرا هذا ما يختلفون في عرابه قال رحمه الله فأما باب حذامي وباب حذامي هو مكان على وزن فعالي من العلم المؤنثة هذا هو باب حذامي ما كان على وزن فعالي من الأعلام المؤنثة. قال فأما باب حذامي ونحوه أي نحو حذامي ونحوه أي نحو حذامي من الأعلام المؤنثة كققامي ورقاشي وسجاحي كسابي وسكابي كسابي اسم لكلب وسكابي اسم لفرس. فهذه نحو حذامي من الأعلام المؤنثة قطامي ورقاشي وصجاحي التي اندعت النبوة وكسابي وهو اسم لكلبة عندهم في ما تقدم بعض سموا كلبته كسابي وهكذا سكابي اسم لفرس سمى فرسه سكابي فهذه نحو حذامي من الأعلام المؤنثة جاءت على وزنها فهذا باب حذامي وحقيقة باب حذامي هو مكان على وزن فعالي من الأعلام المؤنثة هذا فيه خلاف يأتي الآن الكلام عليه تفصيلا بعد أن أجمله رحمه الله ذكره إجمالا ثم شرع يفصل حذامي ويفصل أيضا كذلك أمس كما سيأتي يذكر التفصيل في هذين الأمرين أو في هذه الأسماء التي بنيت على الفسر وفيها خلاف فما هو بام حذامي الآن هو مكان على وزن فعالي من الأعلام المؤنثة هذا قيل ما كان على وزن فعالي من الأعلام المؤنثة أحسنت قال ونحوه أيش المقصود نحوه أي نحو حذامي كسكامي وست... أيضا كذلك الرغاشي وقطامي وسجاحي في ناخرة فهي نحو حذامي هذه من بابها أيضا فهي من بابها قال فأما باب حذامي ونحوه فأهل الحجاز يبنونه وأهل الحجاز بكسر الحاء وهي مكة والمدينة والطائف ومخاليفهما هذه الحجاز فالحجاز بكسر الحاء هي مكة والمدينة والطائف ومخاليف مكة والمدينة وصمي بذلك لأنه حجز بين نجد وتهامة بين نجد وتهامة أو بين نجد والسراه هذا سبب تسمية وقيل لأنه احتجز بالحرار الخمس أو بالحرار الخمس حرت بني سليم وواقم وليلة ومشوران والنار هذه حرار والأولو الله على المشهور سميت الحجاز لأنها حجزت بين نجد وثهامه والحاس الحجاز هذه إذا سمعتم يقولون الحجاز في المقصود مكة والمدينة والطائف ومخالف هذه المناطق الثلاث فهذه بلاد الحجاز فهؤلاء كما سمعت يبنون هذا الباب الذي هو باب حذامي لا يختلفون فيه أهل الحجاز كلهم يبنيه عن كسر جاء حذامي رأيت حذامي مررت حذامي أو جاءت حذامي رأيت حذامي مررت بحذامي لا يختلف أهل هذه اللغة على بنائه فكلهم يبنيه على الكسر وسيأتي الخلاف عند غيرهم بني تميم قال فأما فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون جاءتني حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي فعندما اعراب محمد جاءتني حلامي ورأيت حلامي جاء في اعن مبني على الفتح والتاء تاء التاني الساكنه لا محل لها من الاعراب والنون لغايه والياء مفعول به مقدم والميم متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وحلامي فاعل مبني على الفتح في محل رفع مبني على الكسر نعم مبني على الكسر في محل رفع طيب أحسنت والشاهد أن أهل الحجاز يبنون أيش هذا الباب على الكسر لا يختلفون فيه سواء كان في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر قال فهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا وقوله له مطلقا أي سواء ختم براء أم لا قوله مطلقا أي سواء ختم براء أم لا هذا الباب عنده مبني وبعضهم قال سواء كان في حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر هذا فيه نظر وإنما المقصود بالإطلاق هنا أي سواء ختم هذا الباب ختم براء أو لم يختم سواء ختم براء أو لم يختم براء فعندهم هذا الباب مبني مطلقا لا يستثنون كلمة منه فليس عندهم استثناء المختوم بالراء فإنه يعرب هذا ما في عند أهل الحجاز وكل ما كان من هذا الباب على فعال من العلم المؤنثة وهو مبني, وهو مبني من غير استثناء سيأتي غيرهم الذي يستثني يفرق بين المختوم بالراء وبين غيره سيأتي هذا الكلام فإذا قوله مطلغا يبنونه على الكسر مطلغا أي سواء ختم براء أو لا وهذا أولى مما قاله بعضهم أي في حالة الرفع والنصب والخفض قال هكذا مطلقا أي في حالة الرفع والنصب والخفض هذا غير مقصود والله أعلم بل المقصود سواء ختم براء أو لم يختم قال يبنونه على الكسري يبنونه على الكسري مطلقا فيقولون جاءتني حذامي ورأيت حذامي ومرت بحذامي وعلى ذلك قول الشاعر فلولا المزعجات من الليالي لما ترك الغطاء طيب المنام إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فإنه بني حذامي في الموضعين في الشطر أو في العجز وكذلك في الصدر الصدر إذا قالت حذامي فصدقوها حذامي فاعل مبني في محل رفع بنية الكسر وهكذا فإن القول ما قالت حذامي حذامي فاعل مبني على الكسر في محل رفع فهذا البيت شاء على هذه اللغة هذا البيت شاء على لغة أهل الحجاز فإنهم يبنون هذا الباب مطلقاً لا استثنون، وهذا البيت له مناسبة وسبب عندهم قالوا لما دن العدو من بعض الناس انتبهت هذه الغطى والغطى هو طائر يشبه الحمام انتبهت لأنها شعرت بشيء فكأنها نبهت القوم بس من انتبهوا نبهت القوم فلم ينتبهوا هؤلاء نبهتهم حذامي فمن تبهوا فقالت هذه إذا قالت حذامي وصدقوها فإن القول ما قالت حذامي والله أعلم في سبب هذا البيت يذكرون هذا لكن الله شاهدنا هو هذا حذامي مبني على الكسر في الموضعين هنا في صدر البيت عجز البيت وهذه لغة من الذي جاء علي حذامي الآن لغة أهل الحجاز أحسنته وابن عقيل ذكر مسألة النحوية اختلف فيها النحاء وسبويه ذهب إلى المذهب الذي رأاه ابن عقيل أنه الصواب ثم قال هو مؤيد بكذا وكذا وهو قول سبويه وهو المشافه وقد قالت العرب إذا قالت حذامي فصدقوها فإن قول ما قالت حذامي صحيح هو المشافه رحمه الله شافها العرب وهو أعلم من غيره باللغة أعلم من غيره باللغة فأجر البيت هذا عليه فسيبوه قال كلا خلاص نصدقه إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي وهذا ليس من باب التقنيد لكن هذا من باب أخذ خبر هؤلاء ثقات الذين شافوا العرب وقالوا لغة العرب الصوت فيها كذا فهذا قوله مقدم على غيره والشاهد والشاهد النحوي عندنا هنا وإنما يذكر أيضا شاهدا معنويا عند بعضهم كان يكون الشخص موفق في أقواله ومسدد في أقواله وغالب ما يقوله يأتي على الصواب وعلى ما قال فمثل هذا لا بأس أن ينزل أي هذا البيت إذا قالت حلامي وصدقوها فإن القول ما قالت حلامي مع عدم ادعاء العصمنا هذا يستعملكم استعانه ابن عقيل رحمه الله في السبوية قال فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعلة نعم ذكرها في البيت مرتين مكسورة، مع أنها فاعل في الموضع الأول والموضع الثاني. وبناء على كسر هذه لغة أهل الحجاز لا يفرقون. بالنسبة لهذا الباب يبنونه في سواء كان مرفوعا أو منصوبا، سواء كان مختوم براء أو غير مختوم براء، فإنهم يبنونه. قالوا افترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله. أن يعرف هذا الباب كله بالضم رفعا وبالفتح نصف وجرة سواء كان مختوما أو غير مختوم فإنهم يعرفون هذا الباب مطلقا أي باب حذامي وهم فرقة من بني تميم قالوا افترقت بني تميم فرقتين ما يعرى فرقتين يا أخي ما عندك افترقوا المطلق احسنت مبين للعدد افترقت بني تميم فرقتين علم مطلاق مبين للعدد فهؤلاء أهل اللغة من بنيتمين فترقوا فرقتين وطائفتين فبعضهم يعرف ذلك كله أي هذا الباب المختوم غير المختوم قال فبعضهم يعرف ذلك كله فبالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا ولو قال عراب ما لا ينصرف لاختصر لاختصر في الكلام وكان يكفي فهنا طول علينا فبعضهم يعرف ذلك الباب كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجر لو قال يعرفه إعرابا ممنع الصرف لأفاد المقصود وكانت عبارة أقصر وعلة منع الصرف عندهم العلمية والعدل عند السبوي هذا علة منع الصرف على هذه اللغة العلمية والعدل فإن حذامي معدول من حادمة الذي هو المؤنث الأصل أن يؤتى بالتامعه لكن عدل عن هذا والعلمية علم على مؤنث علم على مؤنث فهذا علاة منع الصرف عند السبويه وأما المبرد هو قوله الصواب العالمية والتأنيف المعنوي العالمية والتأنيث المعنوي وقوله صواب كزينب ومريم فإن المانع لزينب ومريم العالمية والتأنيف المعنوي فقول المبرد هو صواب فالمانع لحذامي وما سيأتي من الباب الآخر هو ما سمعت العالمية والتأنيف المعنوي كزينب ومريم قال رحمه الله وافترقت من التميم فرقتين فبعضهم يعرف ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا فيقول جاءتني حدام بالضم ورأيت حداما ومررت بحداما فمن يعرف الثاني رأيت حداما ومررت بحلامه نعم رأيت رافع الماضون نعم السكون تصالي ضمير رفع متحرك والتاضي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل طيب ما أفعول به منصوب علامة نصفين فتح الظاهر على آخره لماذا لم ينون نعم لأنه ممنوع من الصرف ما هو المنع له من الصرف نعم العالمية والتأنيث هذا هو صار العالمية والتأنيث أصيبه يقول العالمية والعدل وهم معدول عن حادمة المؤنث قال ومررت بحذامة مجرور على منجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف قل لهم صرف العالمية والتأنيث المعنوي بالفتح وأكثرهم يفصل بينما كان آخره راء كواباري اسم لغبيلة بعضهم يفصل ويفصل ويفرق بينما كان آخره راء وبينما لم يختم بالراء هذا قول بعض من تميم الفرقة الثانية وهو قول الأكثر منهم التفصيل والفصل بين هذا وهذا قال وأكثرهم يفصل بينما كان آخره راء كواباري اسم لقبيلة قالوا هي أرض بين اليمن وريمان يبرين ما أدري إن هذا يبرين وفي الصحاح اسم أرض لعاد اسم أرض لعاد وباري هذه اسم لقبيلة يقول في الصحاح هي اسم أرض لعاد وأما القاموسق هي أرض بين اليمن وريمان يبرينا ويمكن الجمع بأن نقل من الأرض القبيلة أصله أرض ثم سميت به القبيلة. قيل وباري اسمي قبيلة وإلا أصله أرض إما لعاد أو أرض بين كذا وكذا بين اليمن وريمان يبرين وصارت تسمى به بعد ذلك القبيلة فنقوله نقوله من اسم أرض إنه اسمهش إلى اسم قبيلة كما ذكر الإمام نبي الله شام رحمه الله قال كواباري اسمني قبيلة وإلا أصل في وباري هو اسم أرض لكنهم نقلوه بعد ذلك وجعلوه اسما لقبيلة فلا يعترض على ابن هشان في قوله وباري اسم لقبيلة ويقال لا ذكر أهل اللغة أن وباري اسم لارض، كيف يقول اسم لقبيلة نقول أصله اسم لارض، ثم وضع عليه على قبيلة ما فيه اعتراض على الإمام رحمه الله قانك وباري اسم لقبيلة وحضاري اسم لكوكب وسفاري اسم لماء سفاري اسم لماء تبع فيه سبويه ويكون ملحوظا فيه معنى التأنيف تبع في هذا سبويه أنه اسم لماء وقال الجوهري اسم لبئر وهو المناسب وقال الجوهري سفاري اسم لبئر وهو المناسب لأن الكلام في أعلام نؤنث والماء مذكر لأن الكلام في علام المؤنث والمام مذكر فما ذكره الجوهري نعم أقرب ومناسب للباب وسفاري اسم لبئر و أما اسم لما نحتاج لأن نلاحظ معنى المؤنث فيه نلاحظ معنى التآنيث فيه حتى يكون من الباب الذي نحن نتكلم عليه حتى يكون من هذا الباب الذي نتكلم فيه لكن ما ذكره الجوهري ما نحتاج لأن نلاحظ معنى التأنيث فهو مؤنث البئر مؤنثة وليس مذكروh البئر مؤنثة وبئري ذو حفرت وذو طويت أيو بئر التي حفرتها والتي طويتها تجدها كنا يقدرون وبئري ذو حفرت وذو طويت يغنون تقدير وبئر التي ما يغنون الذي وبئر التي لا يغنون الذي لأن البئر مش مؤنث وليس مذكّر البئر مؤنث وليس مذكر فإذا ما ذكرنا الجهل مناسب للباب الذي نحن فيه والسفاري اسم لبئر لا لماء وأما لماء فهو تبع فيه سبويه رحمه الله فعلى القول بأنه اسم لماء كما قال سبويه هو إمام رحمه الله يكون يلاحظ به التأنيث حتى يكون من هذا الباب لأن الماء مذكرة كما تعلمون فيكون خرج عن هذا اسم لماء ملاحظ به التأنيث وأما عن الله بأنه اسم بئر ما نحتاج لهذا التكليف. التكلف ما نحتاج لهذا التكلف لأننا نحن في هذا الباب قال وحضاري اسم لكوكب مع ملاحظ التأنيث به لأن الكوكب كما تعلمون مذكر بعد هذا يلاحظ فيه التأنيث أي أنه ذات مضيئة كوكب ملاحظ به التأنيث حضاري اسم لكوكا في الأصل ولوحظ فيه تأنيث الكوكا مذكر وسفاري اسم لماء كذلك على قل سبويه ملاحظ فيه تأنيث فيبنيه على الكسر كالحجازيين وما ليس آخره راءا كحذام وغطام فيعربه إعراب ما لينصرف هؤلاء كما ترى يفصلون بين هذا الباب وهذا الباب فما كان آخره راء فهم يوافقون فيه أهل الحجاز وما ليس آخره راء فيعربونه إعراب الممنوع من الصرف كالفرقة الأولى من بني تميم هذا واضح الكلام فالآن بنو تميم افترقت فرقتين فرقة ماذا صنع يعربه يعرف ذلك كله المختوم برا وغير المختوم براء يعربه إعراب الممنوع من الصرف الفرقة الثانية تفصل وتفصل بين هذا النوع هذا النوع الآخر فما كان آخر هراء يوافقون فيه أهل الحجاز فيبنونهم على الكسر وما لم يكن آخر هراء كحذامي وغطامي ورقاشي وسكابي هذا ماذا يصنعون فيه يعربونه إعراب المنوع من الصرف جاءت حدام ورأيت حذام ومرت بحذام جاءت رقاش ورقاش ورأيت رقاش ومرت برقاش وهكذا سكابي فهذا هذه لغة بني تميم في هذا الباب وهو باب حذامي وهو مكان على وزن فعالي من العالم المؤلفة فإنهم اختلفوا وافترقوا فرقتين وأما أهل العجاز من خالف فيهم في هذا الباب من خالف فيهم أهل مكة ولا أهل مدينة كلهم يبنونه على الكسر مطلقا المختوم بالراء غير المختوم بالراء يبنونه على الكسر وإنما الخلاف عند بعض العرب عند بني تميم رحمهم الله أو عند بني تمين أنا أقول رحمهم الله لأن بعضهم مات على إيش على الجاهلية من هاللغة هؤلائك مات عن الجاهلية رحم الله المسلم منهم مات عن الإسلام وإلا هو عرب تعرفون العرب فيما تقدم قال أظن نكتفي بهذا جاء الوقت فخلاص الدرس لماهي الآن فما هو القسم المختلف فيه ما هو القسم المختلف؟ فيه؟ أخذنا المتفق على بناء الكسر. فما هو القسم المختلف فيه؟ حذامي وغطامي. وأيضاً وأمسه. حذامي وغطامي ذكر قيدا فيه. من الأعلام المؤنثة حذامي وغطامي من الأعلام المؤنثة. وأم كان حذامي وذكر هذا ما من هذا؟ أبو يعرب. ولا يبنى. أحسن ذكر قيدا فيه. إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك وأما إذا لم ترد به اليوم الذي قبل يومك فإنه يعرب صمت أمسا أي ابن الأموس المتقدمة يعرب ولا يبنى أحسنت باب حذامي ما هي لغة أهل الحجاز ومن المقصود بباب حذامي أولا ما كان على وزن فعالي من الأعلام المؤنثة كحذامي ونحو حذامي مما ذكرناه لك أحسنت بارك الله فيك فما هي لغة أهل الحجاز أو ما هو قول العرب فيه في هذا الباب باب حذامي واستعمال العرب له اختلفت العرب فيه هذا الباب من العلم المؤنث الذي على فعالي فأهل الحجاز ماذا يصنعون في باب فعالي من العلم المؤنثة يبنونه على الكسر مطلقا ما معنى مطلقا سوى ختم براء أو لم يختم براء عندهم بنى على الكسر مطلقا أحسنته وَبَنُوا تَمْهِمْ مَا هُوَرَائِهُمْ وَلُغَتُهُمْ فِيهُ نعم ترى قد فرقتين بَنُوا تَمْهِمْ فِيه فمنهم من يجري الباب على وطيرة واحدة يعربه إعراب الممنوع من الصرف المختوم وغير غير المختوم ومنهم من يفصل بين المختوم وبين غير المختوم بالراء فماذا يصنع في المختوم بالراء عندك محمد مختوم بالراء ماذا يصنع فيه على المولى من صرفه؟ أحمد مول صاحبنا فكر ما أدري يا رجال خلاه على المولى والله لا آه آبلج بعدي إذا فكرنا بشيء عندك آت طيب أحسن ت هذا لازال محمد يخطئ أه عندك يبني على الكسر المختوم بالرعي يبني على الكسر يوافق فيه الحجاز تمام الآن لكن أنت قلت عرب هو الحجازين يازي ما يعربونه. طيب عندما الثاني كيف وما لم يكن مخطوباً برأء فإنهم يعربونه ويعناب الممنوع المصارف موافقة الطايف الأولى هذا واضح كحذامي مكان بابه إلى هنا نشام أكثر من الخلافات في البداية ربما يحصل شيء من التعقيد على الطالب لكن يحصل سهل يلخصه عند فيرقة. وإنها أكثر من نساء الخلال في البداية ثم بعد ذلك الحمد لله أسهل من البداية القطر القطر فيه شيء من في صعوبة في البداية وما عدى الحمد لله سهل قال أنا شرف في تعريف البناني وقال لغيلي عام من بعضهم يذكر هذا الاحتراز وهذا القيل من أجل إخراج الفتا إخراج موسى وعيسى فهذا ما يقال له مبني لأن المانع من ظهور الحركة اعتلال وهي الألف فتقول جاء موسى رأيت موسى ومررت بموسى حالو كحال جاء هؤلاء وريت هؤلاء ومررت بها أولاء استعمل على طريقه واحدة لذلك حتاجوا أن يقولوا لغير اعتلال لغير اعتلال نجد إخراج المعتل بحرف العدن وهو معرب فهذا ما هم باب مبني مع أن صورة ملازمة نحنة, نحنة واحدة وهكذا أيضا احتاجنا من يقولون لغير عامل من أجل الإخراج سبحان الله معاذ الله فهذه تلزم طريقة واحدة في الاستعمال ما تخرج عن النصب أبدا سبحان الله معاذ الله دواليك حنانيك سعديك هذه تستعمل على طريقة واحدة ما يؤتى بها مرفوع ولا مجرورة تستعمل منصوبة ومع ذلك ما يقال فيها مبنية لأنها لاجل عامل مقدر. سبحان الله وسبحه سبحان الله وسبح سبحان الله أعوذ معاذ الله وهكذا دوانيك وسعديك وحنانيك فهي تلازم طريقة واحدة لكن لأجل عامل ايش مقدر والمبني لغير عامل والاعتلال يلازم طريقة واحدة لغير عامل لا ملفوض ولا, ولا مقدر فخرج بقولهم لغير عامل سبحان الله معاذ الله دوانيك سعديك حنانيك فهذه خرجت لأنها ملازمة طريقة واحدة لأجل عامل وهي منصوبة لأنها مفعل مطرق نصوب على أنه وخرج من قيد الثاني والاعتلال موسى والفتى المعتل الذي حرف علّة ألف فإنه في الصورة يستعمل كأولئي مع جميع العوامل أليس كذلك جاء موسى رئيس موسى مررت بموسى لكن هذا استعمل هذا الاستعمال لأجل علّة التي فيه وهي وجود حرف علّة الألف ما تظهر عن الحركات وإن لو ذهبت هذه لظهرك الحركات فهو إذن مهم ابني وإنما لزمه الصورة طريقة واحدة لأجلي لأجل ألف والحركات تكون على هذا إيش؟ مقدرة جاء موسى ورُفُع على تربعيني الضمة رأيت موسى منصوب على نبوس الفتح المقدرة ما تقول مبني مرت موسى مجرور وعلم جري فتحة مقدرة منع من ذكر لأنه ممنوع من الصرف العامية والعجمة فاحتاج إلى هذا من أجل ما سمعته لغير عامل والاعتلال إخراج الكلمات التي نلزم الطريقة واحدة لعامل وإخراج الكلمات التي نلزم الطريقة واحدة بالصورة لاجل حرف العلة. والمبني لا ذا ولا ذا جعله يلزم طريقة واحدة بل ما لزم طريقة واحدة لغير عامل ولا اعتلال فما هو من أجل العامل لزم طريقة واحدة ولا من أجل العلة التي فيه لزم طريقة واحدة أي حرف العلة قال نزالي اسم فعل فكيف تخرجونها من التعريف ما يدري ماذا تقصد من التعريف إذا أردت باب حلامي فإنه قد أخرجه بقول من الأعلام المؤنثة وعلى على نعم لكن أخرجه بقوله من الأعلام المؤنثة وهذا مو على المؤنث فلعلك تريد هذا قال البيت حيث تستقيم يقدر لك الله لماذا أولى حيث على أنها ظرف مكان وليس زمان لأجل أن تبقى على الأصل أن تبقى على الأصل ولا تخرج من الأصل فإننا إذا قلنا بأنها زمان أخرجناها عن أصلها وهي أنها استعمل ليش للمكان فما دام أنه يتأتى بقاؤها على أصلها فنقولها بهذا أحسن من نخرجها عن أصلها فنقول الظرف زمان فنقول المكان حيثما تكون في أي مكان تكون يقدر لك الله نجاحا في قابر الزمن ما نحتاج نقول حيثما أي في أي زمن يقدر لك ونحن بإمكاننا أن نأتي بها أن نأتي بها على الأصل في هذا التأويل ولا نخرجها عن أصلها فما دام أنه يتأتى الأصل فالأحسن التأويل عليه حتى لا تخرج حيث عن أصلها ما هو أصله حيث استعمل ليش للمكان إلا هذا البيت فمنهم من جعلها للزمان مع أنه يمكن أن تجعل ليش المكان فإذا من يحتاج أن نخرجها عن الأصل ذكرنا فيها فائدة أنس حيث هذه ذكرنا ذكرنا فيها فائدة حيث وأحوال لها الفائدة الأولى أنها مبنية والفائدة الثانية فيها لغات ثلاث ذكرها حيث وحيث وحيث الفائدة الثالثة أنها تلازم إضافة إلى إلى الجمل لا تضاف إلى المفردات إلا في النادر سبحانك الله وحمدك لا اله إلا إلهنا تستغفرك وتوب إليه